حديثك شناف بعض من النساء دمائك اللي هو بديده بعض في كابل على المحل في سوية بعض من النساء هذا كانو بعض من النساء دمائك اللي هو بديده بعض في سوية من أصير وقع صيح إياوة نحو الوحي للمطأ عنده الخروط بحد أكتر إلى المسجد المسجد كأي روبا حيصة أورا غيري المسجد كأي روبا حيصة باب من النساء هذا كان باب من النساء دولة كانت اللي هو في رفاق يسيوهي منات ضيبه وحياله عرفه يا ايه ونحوه وحيلا منطقه انده وخلوك بحيده اكتيره الى المسجد المسجد كأيو بحيسو اوه غيره اما مالك لأيو بحيسو حديث كانشانات معنهانو قهد ليه وحيطهي قبضه ممارك بحيسو شروط لقام المارنوه شروط دي واحد يسيره إذا ما حقمي ده زودكي إذا قادرتو إذا كاف أما هذا شمدكي خاص كاها أما هذا إذا مقام أما واحد كمي ده غابي أوريلي إذا إذا أصدقه إذا كنت أجد في الحديث كليو كيسي وعيد دونه مركز واحد كمي ده مركز بحيدة شروط ده غابب ومركز بحيدة وإذا سمس عفيد مبانانا كوركي ده إياتيكي ده إنت أكثر مريضوه أما هو أعرف يوم مريضو إذا بحضار وحارن قطق minka awas be tamsoorka ka aqbala dhana umad bananaa iray uu oobrada iray fahmo ayadoo wax arfay ismaarsay bad bananaa waxa rabad dar aadif ah oo aanu wax arfay mugu shuri jirkeedana wax arfay isan kul shuri ayadoo ah iney fahmo oo وكحرم عربي نوسى لشعري ركي الله تعالى عنه قال أبو نوسى لشعري وغيري قال رسول الله الرسول كاللائي رسول الله عليه وسلم إذا استعبرت المرأة قربها ديس عرفض وقرب اسم رسو فمرت أين مرت على القوم هات ليجدو سأيوها لم فيها عرف كده فهي قربها سكده وكده وصاف وصاف وصاف كده واصافي صافي صاف كفن انه انه اثوي قال وهو ما بي يريد قوله شديد الحد ادير وكان هذا كك روايه عندنا وفي لفظ واحد قلنا فهي ذاني ذانيتوي ضربه وحرف ينتس كل شفته صوت بحره اي بمرته هذه سلامه تجيبك اه وهي ذانيتوي ما كان هذا اتوا كذا بهذا شديد صوتنا حديث حسن وحديث حسن اه صحيح او صحيحه اخرته بالدهوده يا سو صاراي و سلم الدين و سو صاراي و نسي انا موسى لشي ربي الله تعالى ام قال له موسى لشي غيري قال فسرى لرسولك لاي رسول, الله, رسول الله عليه وسلم إذا فبرت المرءه اسلامتها بيس عرفه او عرفه اسمري انا كركه انا قش في ايمر الصوم او تمرت ايمر على القوم ف Okay, very casmar and la tag for kidnap and marriage or haga children. Liechindu Ira's. Oh, I look as soon so I have to register a made in nation showing. Fehier Garandas who kedher with kettle, what safety? Well no as you know I have arax we all and how you should be done arax bakaa kelme aradhu wa aka arad sawmachee waxa ku tusaalaya marka oo xadiidkaadu dalil u yahay gaabta markay guurigeeda ka baxayso wa arkay korkeeda iyo dharkeedii inay marida xaraan qad ana inay tahay xaraan qad ana weeye wa mumkar weyn uba bannaan ayaba uba bannaan baa masuulka ka uba fanaana inay ogolaadaan gabadhu oo wax arfay ismariday inay baxdo iskoolad ka eedo jaamacado ka eedo wa suuq ka waa hin arin ay waajib tahay inay idinku ka joogto dadka suuqa kuna waaxsan sahiha aqibto waad daawada wa timidi soo ورئات وقفاء نظر نوع عصر وعدي تري مسجد قبلها السؤالية وين سايس عرخين مسجد قبر اسعرخي ومسجد كماء ما كرتو نالي مسجد تفكر نصافه نجل دي تري صلى الله عليه وسلم نجل سيد دي تري نجل دي تري نجل دي تري أي ممرات أصابت بخورا فلا تشف معنا الإشاء الآخرة حديث نام مسلم صحيح يسو كوري رقم كفر بغرفار طريق قبر كستاء بخور وعلى شتصاء اسقو أصيب يا هو في كل صوع الفري ينسق الشهر ببلغه سوق البري نبينا يرسل الله عليه الصلاه والسلام نبينا يرسل الله عليه الصلاه والسلام نبينا الله عليه وسلم يقول حديثك ابو داوود وسنن الكيسك وعليه اطلب ان الله مساجد الله غضبا واضمه الى الهي هو يريد لنا مساجد الى الهي ولكن ليخرج ولكن ليخرج ما وهم تفيلات ايجبر ولكن حسوبين ايوم عرفه ايمروا حسوب بحم قال له وقف يا مرصاد حدن وقف يا مرصاد المسجد ايدتو كتاه الى الله كان اخبرني قبل كان اخبريه سوف تجد ابو هريرة رضي الله عنه اي واحد منكم قرر السو عارفه المسجد وسقط مركزو كيريه امه الجباع اينت الدين عفواك الله جبارك هو الله هوت فدان لا يوديس خصوصيننا الى اله كي يعتق ارصدك ويكترت حنانتان اليه جبهك أدوم تسيه هكذا دوري سيحقق السعطة مركز يكتل المسجد مسجد كان ربا مركز يقول له تضيطتي وممسجد كانت اسكتل سوء أرخيلي فكا سيكتل مركز يقول فايني سمعت رسول الله رسولك له أيام مقلعي صلى الله عليه وسلم أصدق له أي ممرأة تضيطتي أي ممرأة تضيطت قبرت كسوء اسأرخيبا ثم خريشت إلى المسجد كي في المسجد كون بحضا لن تقبل لها صلاة وحسلاة لك أقبل ما حتى تبتسل إلى أي كقو بيسطه وإن يطلع بقى كقو بيسطه سيئة تأكد أن الله أول أجده أكثر إذكر شغطي أمروه عرفة إذكر شغطي أصوري جئة شغطي هذا يطلق إلى البحض لازم إنه قو بيسط هذا يكون في كل شيء إيهد هذا يطلق إيهد أنه إنه بكه لك aa darki markii laga wada guriga la markii jawfta xaq ay u leebaa inuu wax arfa isku shubto xaq ay u leebaa bay dadu xaq u leebaa bay korkeeraha ay ku shubtay aanay barkeeda amaraysay waa xorkana in ay kamarinfo darkana adoo ay ila beddesho amar hadbay kub waxa waa munkar wa haaram inaanu yiri xuluulla sharaha sahih muslim وخير الشروط بقدر ما بقى يصلحها كميد اه الله تكون مو طيبه وليس ان جبل سارفري ولا يتغير وليس ان جبل سارفري اه ايام طهوا بمرضان كودا وحايساه غريقهه markay joogto oy zowtkeedi la joogto wax dhacaynaa in qurciido ku dadaali oy sa xarabteyda ku dadaali laakin markay bacay oo ay is dhalaaligo oo ay is arxgo oo melo baaska erto is aqo baaqasho fakawa mun karwaan marka waayne sense arfin waayne sense qurhin wa inay san tahay lugaha ku xiran arif duugag iyo ku dhiirigelin sida diga ay daba fuu yaray lugaha ku xiran markaasay aqtan kuma ku dhiftaan fudawaaqeyya marka sharaaga dhimelaha qamiyale yihiin hadii dad khalqaal or midna macayb dad isda taada marka wa inay oo ragay ka fogaato wayna wadaalooga xisaynafteed diintideed maalxi iyo sharafteed oo goobtan ka ku baxay shuruud dawladigii kamid ah shuruudawtii waxa ka mid ah oo wax yar ayaa ka tartaa oo dadu ma ka dhaxbahiin oo aqbalay kabaadhaa oo tan waxa kaliya ka raacdo oo waxa wey ka dhawaasho ma aha aqbala weeydii Israa'il waxa Ilaahay uu xaqiijiyay dadka yahuudiga feebal Israa'il مصادر في الدراسات أحد أعيشة واحد كده موقوف في هذا الأحل لكن كله مرفوع صدعان في محاكة أحد أعيشة واحد كده كان النساء بني إسرائيل يتكذن أرجلا من خشبه قد يقول أن الإسرائيل أعيشة لغاية جيدة لغاية جيدة معناها كراب بابر أو كراب يتعيني أعيشة لغاية جيدة يتشرفنا ببلي جاني في المساجد فقط يسكبه شرفا يعني المساجد مثل أس حضان هدو ومات يتكي أس حضان أقوله فحرم الله عليهن المساجد فكانت غير لتتت كحرام عليه وصولته عليهن الحيض حيضنا ووصلنا وهو قدرا انت اول اهل ان كبرى اي لهن توصلن مركه اقاده لو مدنه كرهان غير قدواجين اقاده لو مدنه ما بنانمر حافظ حيض رجله يفركف ودولاي وان كرم موقوف حقوق موقبه افتت عايش عايش في وقوفه هذا لكن حكمك سحدث ما الحوي اي رسائل الجماعه الراكره اربانها وكذلك عبد الله بن عباس دوره بها كم في اسرائيل يتكبن قوالبه يتطاولن فيها بذلك في المساجد ليورينا الرجال وربوث في هبر اسرائيل وهي اهيه قوه سميت كوادع الله عليه النبي حقا ما فله اي حفظ حقوقه صلى الله غابات المسلمات بقى ماركه اي باخايسو وايين سان اس ار فيلم دار قروح بدن قادان بعبك اي سان موكه هبدا سلاتو وايين سان مو قن او دوافي سالا مقال هو سمي كل وايين قرسن لكن هدا انت شلت في بطاقه الجريسو او قعمتينا اقو ما ساكوين دادلير وقعنا هرالا غحرا ويني قاسان كفدو ويني انتو دل عرك مارك سوقيه دي چوگه سوقيه دي چوگه مارك وحاسة دي ويني سكئل عالي دو ويني سكئل